العلم عالجاع يا حدر حدر حدر حدر يا ابو يوم انك تعذر علم عالجاع يا حدر يا ابو يوم انك تعذر علم عالجاع يا حدر يا يا داحي البار يا لياثي الغار على الشدات تتودد ترد في الموت من تحكد يصل الصيف يمينك سيف غلي ضرقاب يتقصد تدوس الموت تتعمد يا ابو الحملات لك سولاد تكيت سلكون من تشتا وانا العب بس على المسند وانا العب بس على المسند حملت الوان جهودك زاد اردت هاليوم يتجدد ع الجياش يتكرر من يا ظل خيبر عالجي اش يتكرر غيرك يا بطل خيبر سحقت اخطار يا حامل جار سحقت اخطار يا حامل جار يا حيدع علم على الجاع يا حيدع يا ابو يوم انك تتعد علم على يا حيدع يا يوم تعدى شتفينا عدى يا حامل جار شتفينا عدى يا حامل جار يا حيدت عهدت وياك من ترحل اضل وفاي وانا بالدنيا سوا المعروف ما اقبل لو انت اللي عيت أضل ملزوم, أضل ملزوم عهد مرسوم عهد, عهد بدماي تسجل حزم شديت كل محمل كفلت عيال حرم وطفاء وأنا المذخور واتكفل حليف الزوت مايندل حليف الزوت مايندل صحيت هاليوم اخلي الجو دمع هالخيل تتحجى صبت خيام للخدع وقيت العهد ده كنت اتذكر خيام للخدع وقيت العهد ده كنت اتذكر بنيه تستاهل استار يا حامل جار يا حدار علم على القاع يا حيدر يا ابو يوم انك تعدى علم على القاع يا حيدر يا ابو يوم انك تعدى يا حامل لو فجوش تتجمع زلم وخيول تريد تصول لشاطئ الماي تتوزع يا داخل باب لن اسمع نحيب ونور يفتل الروح بك الاطفال والارض عطش شربت ماي تتلوى عطاش قلوب تحن وتلوب عتب هيفيه يضب المدمح بنا تخدور تتروح تصيح بصور لفان المور تصيح بصور لفان المور المو مهجها بنار تتلفع قلوب تتفطر ما ياوبل عطشت تسعار اشوف قلوب تتفطر ما ياوبل عطشت تسعار على جمرتنا نار يا حامل جار لجمرتنا نار يا حامل جار يا حدا علم على الجاع يا حدا يابو يا يوم إنك تعدى علم عالقاع يا حيدا يابو يوم إنك تعدى اشتفيد عذاب يا حام الجار اشتفيد عذاب يا حام الجار يا حيدا العطش نيران تتلهب اشتشوف العين حسني مهاج تتعذب اغث الجود من جهه نفقدت الماء لواك وياي قسطت الماء لواك وياي يرف ويلوح على شفت فرسان تترقب حشود الخير شبيه السير وهي الملجعي تتوفق صحيحات اتهيب لو ان اعلى تزل السياق لو اعلى تزل السياق وانا بالموت ما حسد وار الكون يتنطر وهو يوم دارت العسكر ووار العسكر نبل وشفاء يا حامل جاع نبل يا حامل جار يا حيده على الجاع يا حيده يوم انك على القاع يا حيدر يا يوم انك تعدى شتفيد عداد يا حامل جاري هل قمت تتحشر فزع وصفو شهر السيوف شهر السيوف على كتلي تريت توزن ونف الحلمه اهتك انا العباء دعيت النار, النار انا العباء دعيت النار, النار, النار علي السيف يتحكم صرت على المعايه اتقدم وهم يرموا و كون... عجاج الخيل صار اظلم تغر عتش عينك بسم لاتبسا... غرست الجور رجعت تردو غرست الجور رجعت تردو يا سادت اطفال ومخيم فتر عيلة تنطر خلبي ترضى عين تتغوّر يابو يو عيلة تنطر تصد نظار يا حام الجار تصد نظار يا حام الجار يا حيدر ألم عالقاع يا حيدر يابو يو منك تعذّر على القاع يا حيدر يا بو يوم انك تعدى شتفي دعدا يا حامل جاري يا حيدر حام يا حامل جاري يا حيدر علي هل جيش ضل اجت نحشود درب مسدود درب علي رميات تتهدف رهي الجور ما أنصف قطع يمناي قطع يسراي قطع يمناي قطع يسراي ونا للجود أتلهب علم طيحو ويت شف جريت دموع قلب مفجوع جرية دموع قلب مفجوع على هذا الواق أتأسف بمينك شعل ورفرف بمينك شعل ورفرف يصب آجال على الأبطال وسافة يطيح برض الطب أشيل الوائك ما أقدر يطيعك فوفي وتحسر أشيل الوائك ما أقدر يطيعك فوفي وتحسر صرت محتار يا حامل جار صرت محتار يا حامل جار يا حجار عدم عليها يا حجار يوم انك اتعذر علم عالقاع يا حيضا يابو يوم انك اتعذر اشتفيد عذاب يا حامل جاء اشتفيد عذاب يا حامل جاء يا, حام يا حيضا العلم, العلم من طاح من يدي دمع ناديك, دمع ناديك ياري العذر مقبول من عندي بذلت عليا كل جهدي معذور زمان الجور عتب ويا ما يجي بس شي تجيب شي ودي بس شي ودي امر محتوم وظلم مهوم لجف في القاح من زندي يابوي وياك العهدي وفي أتبهاي لجن بحشاي وفي أتبهاي لجن بحشاي جرح شتال ظل يدي على الرضعان أتفكر جو مربح شاه يتوجر على الرضعان أتفكر جو مربح شاه يتوجر دريت الشصار يا حام الجار دريت الشصار يا حام الجار يا حيدر علم على القاع يا حيدر يوم إنك تعذر ألم على الجاع يا حيدا يابو يوم إنك تعذى اشتفيد عذاب يا حام الجاع اشتفيد عذاب يا حام الجاع يا حيدا <تصفيق> للشاعر الأديب جابر الكاظمي